للمستقبل المظلم او المنور بتمشيله بإيمان او بدون إيمان تبي ترجع مثل ما كنت ما تقدر لأن الوقت ما يرجع مثل ما كان لأن طينيتك ما تنقلوا بجورها تصير زمان لكن ما تصير أزمان في بعض الأحيان إذا الأخطاء تتكرر عشان تتكرك فيها بعض الأحيان في ذاك إنسان لا تحلم بشي اكثر ترى جدا عظيم انك تكون انسان لغتنا من قبل لا نوفي ونقدر شوف شلون ربطت خيانه واخوان وغريزتنا اذا البيبان تتسكر نحس بن كل حاجة من ورا البيبان صديق شوف شوف عشوشب المحجر من اسرافك معاي بقصة الحرمان تسامحك المشاعر من قبل تشعر ولا عمري سألتك من هو الغلطان شيفش كفر المحبة يصبى لندر تسوي الذنب وانا اسالك الغفران تعودت الجروح وما طلبت اكثر جروحك زود دام العمر في نقصان من يحس بنغيره لا ربح يخسر تراه اللي ولو يربح بقى خسران في ذا ما تعرف الأبيض من الأخضر دخيلك لا تجي وتلون الألوان لو ان ترقص والسماء تمطر ينظر هالحزم من زاويه الأحزان تذكرني مدام الذاكره تذكر انا في وجه بوك من أسود النسيان دعلي كل ما صليت يا لطهر أكون أغضى أكون أقسى قذر الإمكان يا المحتم ليه متى نصدري ضد مال الدمع بالمجان متى بنصاع ولا كيف بتحرر اشتفر قدام المسجون والسجان ثقل الخطوه اللي قبلها تعثر يا ليت المشي مالح شغل فالكتمانه فوضاي الكبيره الوشي في دكبر مادامي نصف فور ونصف استيطان وصلت المرحله ما اقدر اعبر انا كل الكلام اللي بدون لسان بعض الافعال تبطن عكس ما تظهر عناق الخوف هو عناق الاطمئنان عذر اللي جحد من قبل يتعذر لان كل الجحود Sympathetic.